بوك تو سيدم ان اوسم دست سبعة وثمانون سبعة وثمانون ماضي الافعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد موراليسمو زاليتي روجة لقد كان علينا أن نسقي الورود لقد توجب علينا أن نسقي الورود موراليسمو بوسبراويتي ستنوفانية لقد كان علينا أن نرتب الشقة Lakhad Tawajeva Alina Nuretib El Shak Moralismo Pomiti Posodo Lakhad Kena Alina Naksil El Suhun Lakhad Tawajeva Alina Naksil El Suhun Ste morali plačati račune? هل كان عليكم ان تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره <تصفيق> هل كان عليكم ان تدفعوا رسم دخول هل قد توجب عليكم ان تدفعوا دخول استمورالي هل كان عليكم أن تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ kdo se je moral عليه أن man li dzi kan alayhi an yudda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 نيسما هوتيلى اوستاتي لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا <تصفيق> نيسما لا نشرب شيئا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا نيسما هوتيل لقد اردنا ان لا نزعجك لقد أردنا أن لا نزعج راونو سم هوتيل تليفونيراتي لقد أردت ان اتصل للتو بالتليفون خوتيوسم ناروتيتي أطلب سيارة ان أردت سياره اجره اردت ان تحديدا ان اذهب البيت اردت تحديدا ان اذهب إلى البيت Mislil sem, da si hotel poklicati svojo ženo. Fakartu annaka aradda an tukhabir Fakartu za Mislil sem, da si hotel poklicati na informacijo. Fakartu annaka تصل بالاستعلمات فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلات فكرت <تصفيق> أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.